عليهم الضالين وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا ويغلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل الصديد يتجوّعه ولا يكاد يسير ويأتي الموت من كل مكان وما هو بمنيت ومن ورايه عذاب غريب مثَل الذين كفروا. بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف كرمادن اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال فلم تَوَأَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ يَشَاءَ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ اللَّهُ عَفَا اسْتَكْبَرُوا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 استجبتم لي فلا تلوني فلا تلوني ولو أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركون من قبل